وَاللَّهُ جَعَلَنَّكُم مِمَّ خَلَقَ ظِلَالَهُ وَجَعَلَنَّكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْمِعُونَ